توقفنا أمس يا عم والإمام لم يكد يبدأ شرح المسألة الثامنه عشرة والأخيرة من مسائل الآية الثالثة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان قد شرح في المسألة السابقة عليها قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن معناها إذا أردتم أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن. فتح الله عليك يا ولدي. الآن نستطيع أن نواصل لقائنا مع الإمام هيا بناء إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله علاوة على سبحان الله الحمد لله ولاك الله الله أكبر. قلنا يا إخوان في المسألة الثامنة عشرة إن قوله تعالى إذا سلمتم يعني الآباء. اي سلمتم الاجره الى المرضعه الظئر وقرا السته من السبعه القراء ما اتيتم بمعنى ما اعطيتم وقرا ابن كثير اتيتم بمعنى ما جئتم وفعلتم كما قال زهير وما كان من خير اتوه فانما توارثه اباء ابائهم قبل قال قتادة والزهري المعنى سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاء أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب سلمتم الرجال والنساء وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال وقال أبو علي المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه وعلى هذا التأويل فالخطاب للرجال لأنهم الذين يعطون أجر الرضاعة ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي إذا سلمتم الاتيان والمعنى كالأول لكن يستغنى عن الصفة من حذف المضاف ثم حذف الضمير والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويظرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم صدق الله وفيه خمس وعشرون مسألة الأولى قوله تعالى والذين يتوفون منكم لما ذكر عز وجل عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاء ذكر عدة الوفاة أيضا لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق وقوله تعالى والذين أي والرجال الذين يموتون منكم وقوله تعالى ويضرون أزواج أي يتركون ازواجا أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن قال معناه الزجاج واختاره النحاس وحذف المبتدا في الكلام كثير كقوله تعالى قل افانبئكم بشر من ذلكم النار أي هو النار وقال أبو علي الفارسي تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن فجاءت العبارة في غاية الايجاز وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون وقال بعض نحاك الكوفة الخبر عن الذين مطروك والقصد الإخبار عن أزواجهم لأنهن يتربصن وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدم المسألة الثانية هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها وظاهرها العموم ومعناها الخصوص وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسق ذلك بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويظرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنة ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث وقال قوم ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى لثنتين لم يكن هذا نسخا وهذا غلط بين لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج فإن خرجت لم تمنع ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرة وهذا هو النسخ وليست صلاة المسافر من هذا في شيء وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر بحالها وسيأتي المسألة الثالثة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء وروي عن علي بن ابي طالب وابن عباس ان تمام عدتها اخر الاجلين واختاره سحنون وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن هذا والحجة لما روي عن علي وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وبين قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاء والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج أخرجه في الصحيح فبين الحديث أن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وأن عدة الوفاه مختصة بالحائل من الصنفين قال علماؤنا وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذلك مرادا، والله أعلم وإنما يعني أنها مخصصة لها فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع وزوجها هو سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا توفي بمكة حينئذ وهي حامل وهو الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة وولدت بعده بنصف شهر وقال البخاري بأربعين ليلة وروى مسلم من حديث عمر بن عبد الله ابن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت فأفتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج ان بدالي، لي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر وعلى هذا جمهور العلماء وائمه الفقهاء وقال الحسن والشعبي والنخعي وحماد: لا تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها فاشترطوا شرطين وضع الحمل والطهر من دم النفاس والحديث حجة عليهم ولا حجة لهم في قوله فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب كما في صحيح مسلم وأبي داود لأن تعلت وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل فيحتمل أن يكون المراد به هنا تعلت من آلام نفاسها أي استقلت من أوجعها ولو سلم أن معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه وإنما الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام لسبيعة قد حللت حين وضعتي فأوقع الحل في حين الوضع وعلقه عليه ولم يقل إذا انقطع دمك ولا إذا تهرتي فصح ما قاله الجمهور المسألة الرابعة يا إخواني ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها او لا يملك حرة كانت او امه او مضبرة او مكاتبة ان تضع حملها واختلفوا في اجر الحامل المتوفى عنها كما تقدم وقد اجمع الجميع بلا خلاف بينهم ان رجلا لو توفي او ترك امرأة حاملا فانقضت اربعه اشهر وعشر انها لا تحل حتى ترد فعلم ان المقصود الولادة المسألة الخامسة قوله تعالى يتربصن التربص التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلة ولم يذكر الله تعالى السكن للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى اسكنوهن وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد وإنما قال يطرب بصن فبينت السنة جميع ذلك والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله والحمد لله ولا, ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا أدركنا الوقت يا عمك العادة ولم يكمل الإمام شرح المسألة الخامسة التي كان يتحدث فيها يكملها غدا بإذن الله يا ولدي قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي